لا تجد قوم من يؤمنون بالله واليوم الاخرون من حد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم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 فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْرٍ وَلَا رِكَابٍ ولكن, وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فللله فللله وللرسول ولذل قربا واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا كي لا يكون دوله بين الونياء منكم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 يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون ويؤثرون على أنفسهم ولو كَانَ بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا يقولون يقولونَ رَبنَغْ فينا وَإخواننَ الذينَ سَبقونَ بِالإمان وَلا تجعل وَلا تَجعل في قُل بِنغَِّ للِذينَ آمَنوا رَبنا ربن إِكَ رأوفُر وَحيم